ثَمُود وَعَادَ بِالْقَارِعَةِ فَأَمَّا ثَمُود فَأَهْلَكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلَكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ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 فَقِيَامٌ وَجَاءَ اثْنَي عَشَرَ وَمَنْ قَضَى لَهُ وَالْمُعْتَفِكَاتُ بِالخَاطِئَةِ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةَ الرَّابِيَةِ إِنَّ لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخ واحدة وحملت الأرض والجبال فتكت ذكته واحدة في يوم إذ وقعت الواقع وشقت السماء فَيَيُومَ إذِهِ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَ إِذٍ ثَمَانِيَةٌ يَوْمَ إِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى فَمِنْكُمْ خَافِيَةٌ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابًا يُبِينُ رِيفٌ فَيَقُولُ هَأَ مُقْرَأُ كِتَابِي إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِي وهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوقها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية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 عنني ما ريه هلك عني سفانيه خذوه فغلوا ثم الجحيم صنوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب على طعام المسكين سَلُوا الْيَوْمَ هُنَا حَنِيمٌ وَلَا طَعَامَ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ فَلَا قسّم بما تبصرون وما لا تبصرون إن له لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمن. ولا بقول كائن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاوين لا أخذنا منه باليمين ثم لقظنا منه الوثين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإن نول تذكرت الذقين وإن لا نعلم أن منكم كذبين وإنما هو لحصرا عن الكافرين وإنما لحق الينقين